يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفو وتصفح وتغفر فان الله غفور رحيم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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِذْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذه الآيات آخر سورة التغامل قال الله جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضب يوم منصوب بفعل مقدر ايذكروا أي يوما اذكر هذا اليوم ولا تغفل عنه يوم يجمعكم يجمعكم الله جل وعلا يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد في أرض المحشر لا يغيب أحد عن هذا الجمهر المؤمن والكافر والبر والفاجر المطيع والعاصي الأول والاخر من الخلق كلهم يجمعهم الله في هذا اليوم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لا يعجزه شيء يأمر سبحانه وتعالى الملك فينادي هذه الأجسام التي قد اندثرت في العرب وتلاشت تفرقت عظامها ولحومها وشعورها ينادي هذا الملك هذه. الأنفس أن تجتمع فتقوم من قبورها فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم الساهرة الساهرة هي عرض القيامة تجتمع العظام واللخوم والشعور وكل أجزاء الجسم يستمر يجمع خلقه ويقوم كما كان قبل الموت حتى لو مر عليه احد من كان يعرفه في الدنيا لا يعرفه هذا ثم يامر الله اسرافيل فينفخ في الصور النفسه الثانيه فتطير كل روح الى جسمها فتحيا ثم لبث فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم يسيرون الى المحشر لا يتخلف منه محشر ويخرجون من الأجداف اي القبور سراعا كانهم الى نصب يوفضون الى علم منصوب لهم يسيرون نحوه ما يتخلف هذا هذا هو جمعهم يوم القيام ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم يجمعكم فلا يظن احد من الكفار والملاحدة الطغاة الجبابرة كفر لا يظن احد انه سيتخلف وأنه سيترك و يهرب ابدا كلهم يحضرون يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من ابطال السماوات والارض فانفذوا ما لا احد ولا مهرب ولا مفر ذلك يوم التغاب تغاب بين الناس يصبح بعض الناس مغبونا وبعضهم غابنا فالمؤمن غاب لأنه في هذا اليوم يسعد ويخلع ويدخل الجنة والكافر والعياذ بالله يخيب ويخسر ويدخل النار هذا غبن عظيم تفاوت تفاوت بين الناس وذلك بسبب اعمالهم في الدنيا الله جل وعلا لا يظلم احد وانما يجازي كلا بعمله قول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الله هو الذي وفقه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو اللي ضيع نفسه أعطيت له الفرصه والعمر في الدنيا وبينا له طريق الخير وطريق الشر ومكن من العمل الصالح لكنه هو الذي ضيع نفسه فلا يلوم الا نفسه ومن يؤمن ولها قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات من تجري من تحتها الانهار يكفر عنهم سيئاتهم ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم اولئك هم الغادنون بسبب ما قدموا من من يعمل صالحا في الدنيا لان الاخره ليست دار عمل ولكن العمل في الدنيا ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله يؤمن اولا بالله لأن العمل لا ينفع بدون إيمان، العمل لا ينفع بدون إيمان، كما أن الإيمان في القلب لا ينفع بدون عمل، لا بد من اجتماع الامرين الإيمان في القلب والعمل بالجوارح، ولذلك قال العلماء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل لجوارح أن يؤمن بالله ويعمل صالحا والعمل الصالح كما تقدم مرارا أنه هو الخالص لوجه الله الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الصالح مجتمع فيه شرطا الإخلاص لله فلا يكون فيه شك والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة إن كان فيه شرق فهو باطل وإن كان فيه بدعة فالبدعة مردودة من عمل عملا ليس عليه أمرنا أمرض من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته لأن العمل الصالح يكفر الله بالسيئات الصغير الساعه الساعه صلوات الساعه الساعه من الساعه ورمضان الساعه رمضان الساعه لما بينهم الساعه الساعه الساعه الساعه الساعه الساعه الساعه الساعه الساعه الساعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئه الحسنه تتمحها الاعمال الصالحه يكفر الله بها الذنوب الصغائر واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبه فان مات ولم يتب منها ان تاب منها قبلت توبته ومحيت ذنوبه ولو كانت كبائع حتى لو كانت من الشرك وكهر من تاب تاب الله عليه قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم فإذا تاب منها قبل موته تاب الله عليه ومحاها عنه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له اما إذا مات ولم يتب من الكبائر التي هي دون الشرك فإنهم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه أما إذا كان الكبائر شركا بالله عز وجل فإن الشرك لا يغفر من وافى الله يوم القيامة هو مشرك إن الله لا يغفر له إنما المغفرة الذنوب التي دون الشرك إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كفر عنه سياد ويدخله جنات يدخله جنات ما هي جنة واحدة جنات متنوعة وأهلها فيها على درجات على حسب أعمالهم ومنزلهم خلو جنات تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار مناظر جميلة أشجار وأنهار هذه الجنات انهار ليست كانهار الدنيا انهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر بدرت للشاربين وانهار من عسل مصفى وقبلها انهار من ماء غير آسن اي غير متغير ماء صافي زلال تجري من تحتها العنهام خالدين فيها خالدين دائمين فيها لا يخافون أنهم يموتون ولا يخافون أن يخرجوا منها وتقتصب منهم لا خوف عليهم لخلاف من كان في الدنيا في مسرات وفي قصور وفي بساتين وفي مللات هذا غير خالد فيها هذا غير خالد فيها وكل لحظة يتوقع أن يزول منها أو تزول عنه هذه هي خلود الدنيا ما هي خلود وهو خايف ولو كان في قصور وفي بساتين وفي مناظر وفي ماكل ومشارب طيئه هو خايف خايف من الموت خايف من المرض خايف من العدو انا في الدنيا اما في الاخره أنا. لا اهل الجنه ما عندهم خوف لا يخافون من شيء وهم في غرفات امنون دار امان ذهب الخوف في الدنيا أما الجنة فليس فيها خوف بل هي نعيم كامل سرور دائم وذلك الفوز العظيم ما أعظم من هذا الفوز يغفر الله ذنوب الإنسان ويدخله جنات فجية تحتها الأنهار خالدا فيها ما أعظم من هذا الفوز فوز نجاح ونجات. الفوز هو النجاة من المفازة الفوز هو النجاة من المفازة والمفازة هي الطريق المهلك في الدنيا الطريق في الدنيا إذا كان فيه مخاوف فيه عطش وجوع فيه سباع فيه. هذه مفازة تسمى من قطعها فقد فاز ونجا منها هؤلاء اهل الجنه فازوا قطعوا الاخطار وقطعوا كل المكدرات وكل المناقصات قطعوها وسلموا منها وذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه الفوز العظيم الذي لا أعظم منه فمن زحفه عن النار ودخل الجنة فقد فاز فقد فاز نجا وذلك الفوز العظيم ثم ذكر الصنف الثاني على النقيض المغبون الفريق المغبون فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به سواء جحدوا وجود الرب سبحانه وتعالى في الدهرية أو أنهم مقر بوجود الرب لكن أشركوا به ولم ولم يعبدوه ولم يوحدوه بالعبادة الأمر متساوي في هذا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وضموا إلى الكفر التكذيب بآيات الله القرآنية والوحي المنزل على الرسل كذبوا كذبوا بالحق لما جاءهم عاندوا الرسل وقالوا الرسل إنما هم بشر مثلنا إنما هم بشر مثلنا فكيف نطيع من هم مثلنا ابشر يهدوننا أبشر يهدوننا فالاستكبار والعياذ بالله فكفروا بما مع الرسل من الآيات الآيات اي العلامات الدالة على صدقهم فلم يؤمنوا بالرسل وكذلك الآيات الكونية التي تدل على وحدانية الله جل وعلا وربوبيته تذبوا بها وقالوا هذه طبيعه هذه مظاهر طبيعية ولا يقولون هذه خلق الله وهذه آيات الله تدل على عظمته قدرته لا يقولون هذه مظاهر طبيعية نسأل الله العالمين كذبوا باياتنا الايات المنزله والايات الكونيه لم يستفيدوا منها اولئك اصحاب النار الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اي الملازمون لها لان الصاحب يلازم صاحبا فهم أصحاب النار بمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها اولئك أصحاب النار خالدين فيها ما لهم طمع في الخروج منها وما هم بخالدين من النار فالكافر والمشرك لا طمع له في الخروج من النار قال تعالى وما هم بخارج أولئك يريهم الله أعمالهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لو كانوا يطمعون انهم يخرجون من النار هان عليهم الأمر ولكن هم يائسون مبلسون والعياذ لله لا طمع لهم في الخروج منها على شدة ما يقاسونه فيها من الآلام والأحزان والهموم والأوجاع لا يطمعون في الخلاص منها هذا في الكفار والمشركين أما من دخل النار من عصاة الموحدين بذنوبه التي يدون الشرك فإنه يخرج من النار كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة رجونا من النار ويدخلون الجنة في المال والعاقب أما الكافر والمشرك فإنه لا خروج له مني. وبئس المصير بئس كلمة ذنب كلمة ذنب بئس النار المصير والمرجع والمال. لأنها دار العذاب والنكال دار الآلام والأسقام والأحزان التي لا تنقطع بل تزداد ازداد عذابهم والعياذ بالله كلما خبت زدناهم سعيرا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وأساقا وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنسان الله خالدين فيها وبئس المصير كيف نحن نقرأ هذا نقرأ هذه الآيات وأمثالها ولا نتأثر بها كيف لا نخاف من الله عز وجل كيف لا نبادر بالتوبة والعمل الصالح هذا من عجائب قسوة القلوب ولا حول ولا قوتها إلا بالله ثم قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الله جل وعلا قدر المصائب المصائب ما تكرهه النخوس من ما يخالف رغبتها من الوقائع قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشيء بشيء من ولو كان قليلا فهو كبير وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فالمصيبه ابتلاء وامتحان من الله الله قدرها للابتلاء والامتحان من يصبر ويرجع الى ربه ويتوب ومن يجزع ويتسخط ويغضب على ربه سبحانه مع أن المصيبة ما أصابته في الغالب إلا بسبب ذنوبه ما أصابكم المصيبة أي كسبت أيديكم فبدل انه يفكر ويقول لعم هذا بسبب ذنبي والله قدره علي بسبب ذنبي يتوب إلى الله يرجع إلى الله تصبح هذه المصيبة نعمة بالنسبة له تصبح النعمة تصبح النقمة نعمة من الله عزيز وجل ما أصاب من مصيبه أي مصيبة قليلة أو كبيرة كبيرة أو صغيرة إلا بإذن الله أي بقدره وقضائه فمن يؤمن بالله من يعلم أن المصيبة من الله وأنها بسبب ذنوبه الله قدرها عليه وهي بسبب ذنوبه ثم يتوب فإن الله يتوب عليه هذه المصيبه خير له ومن يؤمن بالله يعلم ان هذه المصيبة من الله وأنها بسبب ذنوبه فإن الله يهدي قلبه إلى الحق وإلى اليقين هذا سبب الإيمان بالله والصبر على المصيبة هذا سبب لهداية القلب قال علقنا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لله ولا يجزع ولا يصحب ويعاتب نفسه على ما حصل منه ويتوب إلى الله عز وجل وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أي بقدر وقضى من قبل أن نبرأها أي من قبل أن تقع وتحصل تخلق ان ذلك على الله يسير كتابة المقادير واحصاء المقادير يسير على الله جل وعلا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم الله جل وعلا اجرى هذه المصيبه لهذه الحكمه لكي لا تاسوا على ما فاتكم تعلمون ان هذا قضى وقدر وانه لا بد من نفوذه ولا تفرحوا بما تاكم من النعم تبطر وتفخروا وتتكبر بل تشكرون الله جل وعلا فالمؤمن يصبر عند المصيبة ويشكر عند النعمة هذا هو المؤمن أما غير المؤمن فإنه يجزع عند المصيبة ويبطر ويكفر عند النعمة سأل الله العافية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومفهوم هذا ان من لا يؤمن بالله عند نزول المصيبه ان الله يضل قلبه ولذلك يلوم نفسه ويلوم الناس ويجزع ويسخط ويحلق شعره من المصيبه وينتحر قد ينتحر الذي ما عنده ايمان اذا اصابته شدة او ضائقه قتل نفسه والعياذ بالله فزاد بلاء على على بلاء وبادر بنفسه الى النار كما في الحديث اما المؤمن فانه يرضى ويقول انا لله وانا اليه راجعون اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصلاة من الله ثناؤه على عبده الله يثني عليهم في الملأ الأعلى ويرحمهم وأولئك هم المهتدون أما من لم يصبر ولم يجعفه والضال والعياذ بالله والله بكل شيء عليم يعلم تصرفاتكم عند المصائب. يعلم من يصبر ويعلم من يجزع ويشخص ويجازي كلا بعمله ثم قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا أمر منهم سبحانه وتعالى بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا ودليل على أن الرسول يطاع فيما أمر به طاعة مستقله فقد يأمر الرسول بشيء لم يرد في القرآن وينهى عن شيء لم يرد في القرآن يجب طاعته صلى الله عليه وسلم لانه لا ينطق عن الله مبلغا عن الله عز وجل فلا يأمر ولا ينهى الا بأمر الله عز وجل. ولو لم يكن هذا في القران السنه حجه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حجه وهي وحي من الله لا ينطق عن الله ان هو الا وحي يوحى اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم اي لم تطيعوا الله ولم تطيعوا الرسول فالرسول قد أدى ما عليه وبلغكم والهداية بيد الله سبحانه وتعالى فالرسول عليه البلاء على الله جل وعلا البيان وعلى الرسول البلاء وعلينا التسليم والامتهاب فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين فالرسول لا يهدي القلوب الهدايه للقلوب بيد الله إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الرسول يهدي, دلالة يهدي هداية الدلالة والرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد وهذا هو البلاغ إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر نست عليهم بمصيطة إلا من تولى وكفر أي لكن إلا بمعنى لكن سفن منفصل إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ايابهم اي رجوعهم مردهم إلى الله ثم إن علينا حسابهم الله الذي يحاسبهم الرسول إنما يبلغهم فقط يهديهم هداية الإرشاد والبيان واما هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحاسب عباده يوم القيامة فإنما على رسولنا البلاغ المبين الذي يبين لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي وقد فعل صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ المبين وترك امته على البيضه ليلها كنهاريا لا يزيغ عنها إلا هالي فإنما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه تشريف له حيث أضافه إلى نفسه رسولنا البلاغ المبين ثم قال الله لا إله إلاه اي لا معبود بحق سوى، واما من عبد غيره فهو بالباطل هناك معبودات كثيره ولكن كلها باطله والمعبود بالحق هو الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه جل وعلا وما عدا من المعبودات من الأصنام والاوثان والسائر المعبودات فإنها باطئة لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه لانه الاله الحق الرب الحق توجه اليه الامور والتوكل من اعظم انواع العباده توكل على الله من اعظم انواع العباده مع اتخاذ الاسباب النافعه يجمع المسلم بين الاخذه بالاسباب النافعه والتوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يعتمد على التوكل ويضيع الأسباب ولا يعتمد على الأسباب ويضيع التوكل بل يجمع بينهما هذا سبيل المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما الكافرون فلا يتوكلون على الله وإنما يتوكلون على أصنامهم ومعبوداتهم التي لا تغني عنهم شيئا يتوكلون على دنياهم وامكانياتهم وما معهم من الصناعات والمهارات وهي لا تغني عنهم شيئا يتوكلون على قوتهم وهي يائسه وانهاره مهما بلغت لكن الذي يتوكل على الله ويعتمد على الله ويفوض امره الى الله فهذا هو الناجح في الدنيا هو آفرت وعلى الله أن يتوكل المؤمنون ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هذا نيدا من الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا. إن من أزواجكم أولى يعني بعض بعض أزواجكم وبعض أولادكم هم كل الأزواج والأولاد لكن بعضهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يعني يفعل بكم ما يفعل العدو يأمرونكم بمعصية الله يأمرونكم بما يريدون من الشهوات المحرمه والحرية البهيمية يطلبون منكم أن تسمحوا لهم بما يغضب الله سبحانه من المعاصي ويسمونه بيت ترفيه ويسمونه بيت الفرية ويسمونه هؤلاء أعلى وإن كانوا أولادكم وزوجكم وقد ذكروا عن سبب نزول الآية أن ناسا من المسلمين أرادوا الهجرة مع إخوانهم إلى المدينة فتعلق بهم أزواجهم وأولادهم يمنعهم من الهجر فأنزل الله هذه الآية وهذا مثال هذا مثال لمن لما يحصل من الأولاد والأزواج وإلا فالآية عامه فالآية عامة فالذي يطيع زوجته يطيع أولاده في معصية الله هو داخل فيها يريد ان يرضيهم ويظن أنهم أصدقاء وأنهم أحبابهم وهم عدول في هذا الأمر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يقولون هات لنا مثل فلان هات لنا جبلنا محطات فضائية جبلنا انترنت بما فيه من الشرور جبلنا. كل ما عليه السينما جبلنا بلاوي من بلاوة الحادثة خلنا مثل الناس فإذا أطاعهم فإنه, فإنه أطاع عدوا ما, ما أرادوا له الخير أرادوا له ما يريد له العدو ليحذر الإنسان من هذا إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه احذروا من عداوتهم أشد من غيرهم هذا الصنف من الأزواج والأولاد احذروهم لا تطيعوهم في معصية الله جل وعلا لا ترضوهم بسخط الله عز وجل ذلك أصلح لكم ولهم أما إذا طعتموهم في ما يغضب الله فهذا ضرر عليكم وعليهم وأنت الراعي وأنت المسؤول يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار أنت المسؤول كيف تضيع رعية تجلب لها الشر عدو لكم فاحذروه لا تطيعوا طلبهم وأمورهم التي فيها معصي لله عز وجل وإن تعفو وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم هذا فيه بشأن انك ما تشتد على زوجك وأولادك وإنما تأخذهم بالهين تأخذهم بالسياسة تأخذهم بالحكمة تقنعهم ما تأخذهم بالشدة والقسوة والعنف لا إن تعفوا وتصفحوا تعفوا عنهم فيما حصل منهم لأنهم يحصل منهم اساءه إليك هذا في ما يسيئون إليك أنت في شخصك وأما ما يغضب الله هذا لا, ت... لا تعفو عنه لا تطعهم فيه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا تترك اللي حصل تنسى لا تذكره لا تبعثه هذا كله فيما يتعلق بشخصك من أداهم أما ما يتعلق في محارم الله فهذا لا تعفو عنه ولا تطيعهم به فإن الله غفور رحيم يجازيك الله جل وعلا الجزاء من جنس العمل فإذا غفرت لهم غفر الله لهم وإذا عفوت عنهم عفى الله عنهم هذا في الأمور الشخصيه هذا في <تصفيق> الأمور الشخصية وإساءاتهم إليك ثم قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة إختبار الله يختبرك يعطيك الولد يختبر هل تطيع الله فيه أو تعصي الله فيه تقدم ما رغبته على طاعة الله وإن كانت معصية لله هذه فتنه وابتلافها كذلك المال هل يحملك حب المال على ان تطلبه من اي وجه من الربا من السرقه من الخيانه من الرشوه من القمار من المكاسب المحرمه او تقتصر على ما احل الله لك من المكاسب الطيبه ولا تنخرط مع الناس فيما هم فيه من الباطل ومن الجشع والطمع والمعاملات المحرمه هذه الفتنه المال فتنه ثم ايضا المال فتنه من ناحيه تصرفك فيه هل تتصرف فيه تصرفا شرعيا تخرج الزكاه تخرج النفقه الواجبه عليك تتصدق منه تنفق منه لنفسك تقدم لاخرتك من هذا المال أو انك تبخل به وتمنع الزكاه الواجبه فيه تمنع الحقوق الواجبه في مالك تاكل اموال الناس تجحد حقوق الناس هذا من الفتنة حب المال هو اللي يحمل على هذه الأمور هل تقنع بالحلال وان وإن كان يسيرا أو تطمع في الحرام الكثير مشكلة يعني المال فتنه انما أموالكم وأولادكم فتنة لكن هذه الفتنة تسهل بإذن الله إذا تذكرت أن الله عنده أجر عظيم إذا تذكرت ما عند الله هان عليك هذا المال وسهل عليك التصرف فيه على الوجه الشرعي وهان عليك ما تقاسيه من اولادك من التربيه ما في شك ان التربيه لا فيها مشقه على الوالد لكن يصبر يصبر عليهم يربيهم يتابعهم فاذا صبر فإن الله عنده أجر عظيم له وان لم تصبر فإن عاقبتك وعاقبتهم خساره والله عنده أجر عظيم ثم قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم إنسان ضعيف ولا يحيط بكل أوامر الله قد يصيبه مرض يصيبها عاجز يصيبه. يؤدي ما, ما يستطيع وهذا من رحمة الله لا يكله الله نفسا إلا وسعها لا يكله الله نفسا إلا ما اتاها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لأن ترك الشيء أسهل من الترك أسهل من الفعل فلذلك اذا امرتكم بشيء فاتونوا ما استطعت اما الترك فهو سهل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فاتقوا الله ما استطعتم في سوره آل عمران يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتل هذه شقت على المسلمين اتقوا الله حق تقاتل من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته فأنزل الله هذه الآية وفرج بها عن المسلمين اتقوا الله ما استطعتم فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته فهذه الآية مفسرة لآية آل عمران وقيل إنها ناسخة والصحيح أنها ليست ناسخة وإنما هي مفسرة فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا اسمعوا ما ياتيكم به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي استمعوا لذلك سماع قبول واجابه اسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم هذا من قوله من قوله هذا من قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فانفق من هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى أنفقوا خيرا قيل خيرا منصوب على أنه مفعول لأنفقوا وقيل إنه منصوب على الحال أي حالة كون ما تنفقون خيرا لأنفسكم وقال لأنفسكم ليدل على ان ما تنفقه فإنما هو لنفسك تجدوه عند الله سبحانه وما تنفقه من خير فإن الله به عليم وما تنفقه من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأنفطوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه يوق شح نفسه يعني الله يقيه من شح نفسه لأن النفس أمارة بالسوء أمارة بالبخل أمارة بمنع المال عن الإنفاق في سبيل الله فإذا تغلبت عليها فقد وقاك الله شحها ومن يوقى شح نفسه أولئك هم المفلحون هذه عقبة شديدة أنت مع نفسك حول طاعه الله سبحانه وتعالى لا سيما في المال فإن نفسك تقف في وجهك لا تريد منك تخرج الزكاة لا تريد أنك تنفق على أولادك وعلى زوجك لا تريد منك أنك تتصدق على الناس وتنفق في سبيل الله تأمرك بالبخل وإنساك المال من شح نفسه فأولئك هم المذلكون هذا حصر هذا حصر لان من وقاه الله شح نفسه فهو المفلح ومن تغلبت عليه نفسه فهو الخاسر ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ولا يزيد على قوله اللهم قني شح نفسي لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون حتى في امور الطاعه لما هي ما تريد منك الصلاه ما تريد منك قيام الليل ما تريد منك الصيام ما تريد تريد الناس تمنعك من هذه الامور فالنفس عقبه امام صاحبها الا اذا وفقه الله للاخذ بزمامها وتربيتها وترويضها على طاعه الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا إن تقرض الله قرضا حسنا أي الإنفاق سماه الله قرضا سمى الله الإنفاق في سبيله وعلى عبيده المحتاجين قرضا لأنه يرد على صاحبه مضاعفا والقرض هو أن تدفع مالا لمن ينتفع به ثم يرد عليك بدله هكذا الانفاق في سبيل الله مخلوق ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فهو قرض تقرضه الله جل وعلا يرده عليك اضعافا مضاعفه في الدنيا والاخره تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم اضعافا كثيره حسنا بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حبة واحدة تصير سبعمية حبة هذا مثل المنفق بشبيل الله عز وجل يضاعف لكم ويغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم فالله يغفر لك بسبب ما تنفق في وجوه الخير والله شكور الله جل وعلا شكور من أسمائه الشكور بمعنى أنه يعطي الجزاء الجزيل على العمل القليل هذا من وصفه جل وعلا بالشكر شكور يشكر لعباده فيعطيهم الجزاء الجزيل على العمل القليل حليم يحلم ولا يعاجلهم بالعقوبه بل يمهلهم ويحلم عليهم حتى يتوبوا ويرجعوا إليه ولا يؤاخذهم باول مره هذا حل من حلمه سبحانه وتعالى وعظيم حلمه الله شكور حليم عالم الغيب والشهاده الله جل وعلا يعلم كل شيء الغيب وهو ما غاب عنا من الأمور الماضية والمستقبلة وما يكون ما كان وما يكون عالم الغيب والشهاده وأما الشهاده هو الشيء المشاهد الذي تراه فالله لا يخفى عليه شيء العزيز الحكيم العزيز القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها فيضع العذاب والعقوبة في موضعهما ويضع الجزاء والثواب في موضعه فهو حكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يقول هل الكفر غير التعديم أم هو من باب عطف خاص على العام كذب نوع من الكفر, الكفر عن واحد. من كفر أنواع منه كفر التكذيب نعم صلّى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في أرض المحشر هل يحشر فقط الناس أم أن الله تعالى يحشر جميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات قال تعالى وإذا الوحوش حشرت آه. الوحوش والبهايم تحشر ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله لها كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نعم وإذا الوحوش حشرت نعم صلى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يفهموا من قولي تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن الملائكة لا تعقل وكيف نرد على هذه الشبهة هذا كلام باطل وش دخلت بالملائكة وهل تعقل أو ما تعقل يعني ما هذين مجنجانين صلى الله عليه نعم <تصفيق> اللهم صل على الوالد يقول لا يعصون الله ما أمرهم يمنعناهم أنهم معصومون عصمهم الله سبحانه وتعالى نعم سل عليهم الوالد يقول السائل هل يصح تعريف الرجاء لأنه ثقة العبد بجود الله تعالى مع الأخذ بالأسباب كما ورد عندنا في كتاب التوحيد المدرسي نعم الرجاء المحمود هو الرجاء لثواب الله وفضله وإحسانه مع بذل الأسباب لا تعتمد على الرجاء فقط تعطل السبب هذا هو الرجاء المحمود أما الرجاء المذموم فهو الرجاء بدون فعل الأسباب ترجو الرجاءة ولم تسلك مسالك إن السفينة لا تجري على اليبس نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وكذلك من الرجاء المحمود من الرجاء المحمود الا تأمن من مكر الله ترجو الله وتخاف يعني تجمع بين الخوف والرجع فلا ترجو رجاء مطلقا لا خوف معه هذا رجاء مذموم نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل ما المراد بقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء واضح أن الله يشرح صدر المسلم ويوسعه لقبول الحق ويرتاح له وأما من يريد أن يضله يعني اراده كونية من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق ولا يتلذذ بالحق هذا هذا ظاهر على السفره والمنافقين ما يريدون الحق انما يريدون الباطل وتنشرح صدورهم للباطل أما الحق فتضيق صدورهم جدا نعم كل يصعد في السماء لان الانسان مستحيل انه يصعد في السماء هذا الطيور فقط فهذا بعيدة عليه الهداية كبعد أن الإنسان يصعد إلى السماء بنفسه أما أنه يصعد بطائرة وهذا ما صعد بنفسه صعد طائرة نعم أحسن الله عليكم الوارد يقول السائل الحديث الوارد في أن الله تعالى يدخل يده في النار ويخرج ثلاث حسيات من النار لا يعلم عددهم إلا الله هل هذا يشمل المشركين أم أنه خاص بأهل التوحيد المشرك لا طمع له في الخروج من الماء إنما يخرج منها من في قلبه مثقال حبه من خردل من إيمان فيه إيمان نعم ولو كان ضعيفا نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والسؤال ما هو أدنى إيمان القلب وأدنى إيمان الجوارح وأدنى إيمان اللسان؟ هذا بالقلب أدنى الإيمان يكون بالقلب مش صالحة أبت من فرد و... وأما الأعمال فكذل الاعمال يكون منها عمل قليل لكن يكون صالحا هو الله جل وعلا إن الله لا يظلمه قال الله وإنتك حسنة يضاعفها وقد يدخل الله جل وعلا المسلم الجنة في حسنة الواحدة له مع الإيمان إذا كان معه إيمان نه. صلى الله إليكم سماح في الوالد يقول السائل صاحب الشرك الاصغر هل هو داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هو الظاهر نعم هو الظاهر لكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث المرأة التي من بني إسرائيل سقد كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنة فهل يقال إن الأعمال الصالحة بعضها يكفر الكبائر هذه امرأة هذه امرأة من بني إسرائيل مسلمة هذه الكافرة لو كانت كافرة ما أغير لكنها لكن هذه مسلمة لكنها عاصر أو بغي ورد أنها بغي يعني جاني فغفر الله لها بسبب احسانها الى هذه البهيمه ولا يقن من هذا عموم ان ان الحسنه تكفر الله بها الذبائث لا ما يقال من هذا عموم هذه فقط انه قويه عين لهذه المراه خاصه والله اعلم نعم يقول و... هناك قاعدة. أنتم لا بعضها مفردا عن بعض لازم من الجمع بين الأدلة في المسألة لازم من الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة وبعد ذلك يشاف أو ينظر إلى إلى دلالتها مع الأدلة الأخرى أما الذي يأخذ برس فقط هذا يتبع المتشابه يتبع المتشابه وهي علامة على السير والعيون منه لكن المؤمن يجمع بين النصوص لأن كلام الله لا يتناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض لكن هذا يحتاج إلى علم يحتاج إلى فقه بصيرة كل يسجدل بالقرآن أو بالسنة هو ما عند فقه ولا عند بصيرة ولا عند قواعد من قواعد الاستدلال معروفة نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل. قول بعض أهل السنة في تاريخ الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يقول ما المراد بعمل اللسان النطق الحركة والنطق بذكر الله وجل. اللسان يعمل ماهي شيء والقلب يعمل بالنية والقصد والجوارح تعمل نعم سماحة الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله تعالى في حق الففار أولئك أصحاب النار هل يفهم منها أن نار الموحدين من أصحاب الكبائر نارهم غير نار المشركين نعم النار واحدها لكن الموحدون لا يخلدون فيها وأما الكفار فيخلدون فيها والنار دركات لا يوجد شكل فالله تحت بعض المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أن الجنة درجات ضعواها فوق بعض نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح النفخات في الصور هل هي ثلاث أم اثنتين خلاف بين العلماء شيخ الإسلام وجماعة قلنا ثلاث نفخة الفزع ويوم في الصور ففزع من في السماوات من في الأرض ونفخة الصعق ونفخة البعث كما في سورة الزمر هذا هو الصحيح نعم ثلاث. ثلاث نظر نعم الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما الجمع بين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مع قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما تسبت أيديكم نعم ما في تناقض يا أخي يجمع بين الأمرين المصيبة لها سببان أولا أن الله قدرها والثاني أن أنك أنت الله قدرها عليك لسبب فعلك لا تناقض بينهم نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل للتوكل اركان او شروط توكل هو الاعتماد على الله وتفويض الامور الى الله ولا اعرف إنه, انه له اركان وشروط انما هو اعتماد القلب على الله وتفويض الامور الى الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الاسباب النافعه نعم السلام عليكم سمحته الوالد قد يكون انه له شرط وهو وهو أخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب فهذا شرق للتو مع الأخذ بالأسباب النافعة نعم بسم الله إليكم الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في قيام بعض النساء بقص شعرها على شكل طبقات متدرجة من الكتفين إلى أعلى الرأس وهن يقلدن في ذلك إحدى الممثلات الفاسقات لا يجوز هذا لذلك يتشبه من ناحية وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه قوم هو منهم وفيه عبث بالشعر الذي جعله الله جمالا للمرأة جعله الله جمالا للمرأة ثم تأتي مشكله إذا أرادك التحلل من الإحرام وعليها القص مش تعمل منين تقص من اي طبقة ومن اي درج القص إنما يكون من رؤوس اللوائي قدر أن هذي جعلته مدرج يعني ما يشتعمل من ينتبس من هذا من التقليد الأعمى والتشبه الذي لا يجوز. نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم أو علمته في حديث دعاء الهم أو علمته أحدا من خلقه كيف يقول أحسن عليكم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم أو علمته أحدا من خلقك يعني الاسم من اسماء الله لأن اسماء الله منها ما بينه الله لنا ومنها ما استاثر بعلمه ولم يبينه لنا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثر به في علم الغيب عنده. اسمع الله على قسمين. قسم علمنا الله بيان كما في القرآن والسنة. وقسم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو أنا هو الله أنا وساعه. نعم. الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم بتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان وكيف الاستفادة من هذا التفسير؟ تفسير جيد. تفسير مفيد جدا لكن لطلبه العلم المتمكنين للعلماء طلبة العلم المتمكنين اما المبتدئين فلا يستفيدون منه لانه مبني على قواعد اصوليه وعلى استدلال درجات الاستدلال وهذا لا لا ينتفع به العالم او طالب العلم المتمكن نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم طاعة الام في ادخال التلفاز الى البيت واذا ابيس عن فعل ذلك فهل هذا من عقوق الوالدين لا <تصفيق> هذا من درر الوالدين اذا امتنعت من الشيء الضار فقد بررت بوالدتك اما لو ادخلت عليه الشيء الضار هذا من عقوقه نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يقول هل هناك فرق بين العفو والخف نعم العفو أنك تترك المذنب ولا تعافده والخف أنك تعرف عنه ولا تتجثر أو تجثره بما حصل منه نعم صلى الله يقول السائل البعض يقول بأن السلفية متشدد ويفرق بين المسلمين هذا قول صحيح؟ ما في شك إن هذا ضد للسلف هذا ضد لمذهب السلف والعياذ بالله وهو الذي مذهب السلف هو الذي يجمع المسلمين الذي جمع الأولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، إلا ما هو عقيدة توحيد عقيدة السلف وما تفرق الناس إلا لما ترف عقيدة السلف صاروا معتزلة وصاروا أشاعرة وصاروا جهمية وصاروا وصارة, وصارة كل حزب بما لديهم فريقون نعم إن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تجوز مناصرة بعض الجماعات مع أنه عرف عنهم السفوت عن الشرك وبعضهم يمارسه وما الحكم في من يدعمهم لا يجوز الدخول مع الجماعات التي لا تهتم بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد لانها دعوة مخالفة لدعوة الرسل هذه دعوة مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز الانتماء إلى هذه الدعوة نعم سماحة الوالد يقول السائل عندما لا يسمع المأمومون تكبيرة التشهد الأول وظلوا سجودا حتى قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يجلسوا للتشهد الأول ماذا على المأموم وماذا على الإمام الإمام ما علي شيء أنه ما ترك شيء لكن المأموم ترك الشاهد الأول يتابع الإمام ويسد لسهو أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك رجل من العوام يقول بأنه إذا مسح بيده على فدي المرأة المصابة بمرض في فديها بعض العوام يقول أحسن الله إليكم رجل من العوام يقول إنه إذا مسح بيده على تدي المرأة المصابة بمرض في تديها فإنها تشفى بإذن الله بسبب هذا المسح ألا أوده يمسح على النساء أوده هذا لا يجوز هذا ما يجوز مس على المرأة على جنبية لا يجوز ولا مسح نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل والدي يبلغ من العمر قرابه ستين سنة وكان قبل وفاته. لا يصلي في المسجد الجماعة ولا الجمعة والده يقول الحصول عليكم والدي يبلغ من العمر قرابة الستين سنة وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجمعة ولا الجماعة لأنه يسكن في إمارة في الدور السادس ويشق عليه النزول لكل فريضة فماذا أفعل له بعد موته حيث إن هذا الأمر يؤرقني كثيرا كان كما ذكرت عليه عليهم نزول صلاة الجمعة والجماعة لكن الجمعة ما تتكرر ما هو, هو صعب عليه ينزل الجمعة هو أكثر لترك الجمعة وأما الجماعة إذا كان ما يستطيع يشط عليه هو ما هو معلوم وعلى كل حال هو مسلم تستغفر له تدعو له تتصدق عنه هو مسلم ولكنه مرتكب لذنب من الذنوب لعل الله يقول له ولعله مجتهد في نفسه يظن أنه على على على وبعلى صوابهما نعم لكنها ماذا منه مسلم فيستغضر له ويدعا ويصدق عنه نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول الساهل أعمل في شركة للحلويات والشركة تلزمنا في آخر الدوام بإطلاف ما تبقى من الحلوى ولا يسمحون لنا أن نوزعه وأنا أرى أنه ما زال صالح للأكل فهل يلحقني اسم بإتلاف هذا الطعام أنت لا تتلفه أنت لا تتلفه تركيه تلفه غيره نعم إن الوالد يقول السائل امرأة بينها وبين زوجها خلاف شديد ويمنعها أن تتكلم مع أحد أو تذهب إلى أحد فهل إذا خالفته تعتبر عاصية لله تعالى نعم <تصفيق> إذا كان هذا يغضب زوجها عليها ويحدث شر فلا تعمل شيء يحصل بسببه سوء عشرة سوء غضب من زوجها تأخذه بالتي هي أحسن تأخذه بالتي هي أحسن وربما يزول عنه الغضب فيرجع إلى صوابه نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما المراد بالصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد المراد بالصلاة معروف الصلاة عليهم الدعاء لهم الصلاة عليهم الدعاء لهم صل عليهم اي ادعوا لهم واما آل محمد فالمراد بهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الان يطلق والاراد به الاتباع ادخلوا آل فرعون اي أتباع فرعون فآل محمد في هذا في الصلاة ادخلوا فيها جميع اتباعه عليه الصلاة والسلام أما في الزكاة آل محمد فالمراد بهم قرابته من بني لا تحل لهم الزكاة نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل وجدت في أثناء الصلاة فتحة في ثوبي تظهر من خلالها العورة وهي فتحة بحجم الدرهم فهل أعيد الصلاة من بدايتها أم أنها لا تؤثر على صلاتي إذا كنت لم تعلم بها ولم تتعمل صلاتك صحيحة لكن تستره في المستفدر نعم أما إذا كنت تعلم بها وتساءل فيها صلاة غير صحيحة يعني غير مستورة نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المقابر يوضع حولها سياج حديدي فهل المرأة إذا وقفت عند هذا السياج وشاهدت القبور أو وقفت وسلمت على هذه القبور من خلف السياج؟ هل تعتبر هل تعتبر من زائرات القبور نعم إذا قصدت القبر وقفت على سياجه أو على جداره قد ولا يجوز نعم اسأل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يشترط التتابع في كفارة في صيام كفارة اليمين يقول اسأل الله عليكم هل يشترط التتابع في صيام كفارة في اليمين الله جل وعلا لم يذكر التتابع فيها صيام زلاد في فمن لم يستطع الصيام ثلاثة أيام ولم يستطع في التتابع فيجوز التفرغ التفريط ولكن ورد في قراءة, في قراءة في صيام ثلاثة أيام متتالية لكن القراءة لم تثبت. نعم. عليكم سماحت الوالد يقول السائل يذكر بعض بعض الحديث كلمة الشارع ويقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الإطلاق صحيح؟ نعم. الشارع هو الرسول بإذن الله جل وعلا. الله له أذن له في ذلك. نعم. صلى الله عليكم صباحة الوالد يقول. قد يراد بالشاعر الله جل وعلا. كلمة الشاعر مجملة عدوى الله. قد يراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم صباحة الوالد يقول السائل شخص يعمل في العمل حيث إنه يقوم بتحويل الريال إلى الجنيه المصري. ويقوم باخذ خمسة وعشرين ريالا على كل ألف ريال فما حكم ذلك هذا لا يجوز إذا بالم... كان اختلف الجنس اختلف الجنس ما في مانع من الزيادة جنائي مصري ريال سعودي يجوز وكذلك اختلاف العملات العملاء لا بتفضح لا مانع من الزيادة إنما يشترط تقابل المجلس نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم منع الرجل امراته من الانجاب بحجه انه يريد ان يتمتع معها لا يجوز لا يجوز منع الحمل الا لعذر شرعي بان يخاف على عليها من الهلاك اذا كانت إذا حملت يخشى عليها من الموت لا بس باتخاذ ما يمنع الحمل ما يقطعه ويمنعه أما إذا كان لا, لا خطر عليها ولا خوف عليها وإنما مجرد يريد يستمتع بها فهذا لا يوجد تحديد الناس لا يوجد إنما ترتيب الناس عند الحاجة يعني يتخذ ما يؤخر الحمل إلى أن تقوى المرأة على استقبال الحمل الجديد الذي يسمى ترتيب الناس لا بس عند الحاجة نعم السلام الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل أدركتني صلاة الجمعة وأنا على جادة الطريق فصليتها ظهرا فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر والحالة هذه إذا صليتها ظهرا اجمع معها العصر إنما الممنوع أن تجمع العصر مع الجمعة تجمع العصر مع الجمعة أما إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر، فلك الجمع نعم انت الله والله تعالى أعلم صلى الله وسلم مع ربينا محمد وآله